يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّقُمْ من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير وأن تصروا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مهدا للناس من الهدى والفوق فمن شهد منكم الشهفة فريصمه ومن كان مريضا أو على سسر فعدة من أيام يريد الله بكم الْيُسْرَ ولا يريد بكم الْعُسْرَ لتكملوا العذة ولتكبروا وإذا ذلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع ذهد عمان فليستجيبوني يَلْبَسُ وَفَسُ إِلَىٰ هن لباس لهم وأنتم لباس لهم عن الله أَن فالآن باشرهن وامتغوا ما كتب الله لهم وخلوا واشربوا ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الضيف لا تقوهوها كذلك يبين الله لفضيله <تصفيق> الدكتور